إن يرتبتهم فعدتهن ثلاث أشهر، فعدهن ثلاث أشهر، ولا إلَمْ يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن.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 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن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 وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى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 سيجعل الله بعد عسر يسرى، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها، فحاسبناها حسابا شديدا، وعذبناها عذبا نكرا.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 نَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُ لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدَ أَحَقَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا